بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا قريش الا فهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من